طالت رحلتك هذه المرة يا عم يبدو أن طلابك وأصدقائك أرادوا أن يستأثروا بك طوال هذه الفترة هذه أحد الأسباب يا ولدي أما السبب الأهم فهو أن حجم الدروس التي كان علي أن ألقيها وحجم الرسائل العلمية التي كان علي أن أناقشها وحجم الندوات التي كان لابد أن أشترك فيها لم يكن يكفي لإنجازها أقل من هذه الفترة نعم يا عم وعلى أي حال بقدر ما افتقدناك هنا بيننا بقدر ما استفاد منك طلابك ومريدوك الحمد لله يا ولدي وبارك الله فيك الحق أنني سعدت بهذه الرحلة السنوية غاية السعادة على الرغم من كل هذا الجهد الذي بذلته فيها يا عم نعم يا ولدي على الرغم من كل هذا الجهد ولكن دعنا من هذا الآن فالحديث فيه يطول ووقتنا اليوم مخصص لكتاب الإمام القرطبي نعم يا عم وقد كنت في أشد اللهفة لعودتك لكي نستأنف لقائنا مع مولانا الإمام إذن يا ولدي عليك أن تذكرني تعادتك بما توقفنا عنده من حديث مولانا الإمام لقد توقفنا قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الرابعة من مسائل الآية السادسة والثلاثين بعد المائتين من سورة البقرة وأولها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء صدق الله العظيم صدق الله العظيم لقد تذكرت نستطيع الآن أن مواصل اللقاء المعتاد هي بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله العظيم. هذه المسألة يا إخواني وهي حالة موت الزوج قبل أن يفرض لزوجته ذكر فيها الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العده ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود وقال أبو عمر وفي هذا الحديث قال ابن مهدي عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسرور عن عبد الله قال فقام معقل بن يسار والصواب عندي قول من قال معقل ابن سنان لا معقل ابن يصار لان معقل ابن يسار رجل من مزينة وهذا الحديث انما جاء في امرأة من اشجع لا من مزينة وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة وفيه فقال ناس من اشجع ومعقل ابن سنان قتل يوم الحرة وفي يوم الحرة يقول الشاعر ألا تلكم الأنصار تبكي صراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان المسألة الخامسة قوله تعالى ما لم تمسوهن ما بمعنى الذي أي إن طلقتم النساء التي لم تمسوهن وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر وقرأ حمزة والكسائي تماسهن من المفاعله لأن الوطأ تم بهما وقد يرد في باب المفاعله فاعل بمعنى فعل نحو طارقت النعل وعاقبت اللصة والقراءتان حسنتان وأو في أو تفرضوا قيل هو بمعنى الواو أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن كقوله تعالى وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون اي وهم قائلون وقوله عز وجل وارسلناه الى مئة الف او يزيدون اي ويزيدون وقوله ولا تطع منهم آثما او كفورا أي وكفورا وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون وقوله إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وما كان مثله ويعتبد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لها قبل المسيس لما ذكره المسألة السادسة قوله تعالى ومتعوهن معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن، وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب وقتادة وغيرهم على الوجوب وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى حقا على المحسنين وعلى المتقين ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين والقول الأول أولى لأن عمومات الأمر بالامتاع في قوله تعالى متعوهن وإضافة الامتاع إليهن بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع أظهر في الوجوب منه في الندب وقوله تعالى على المتقين تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به وبمعاصيه وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين المسألة السابعة يا إخواني اختلفوا في الضمير المتصل بقوله تعالى ومتعوهن من المراد به من النساء فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي المتعه واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها وقال مالك وأصحابه المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن يخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها وقال أبو ثور لها المتعة ولكل مطلقة وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة قال الزهري يقضي لها بها القاضي وقال جمهور الناس لا يقضي بها لها هذا الإجماع انما هو في الحرة فأما الامه إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور على أن لها المتعة وقال الاوزاعي والثوري لا متعة لها لانها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالا في مقابل تأذي مملوكته بالطلاق واما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان المتعة بايذاء غم الطلاق ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنه متعة قبل البناء ولا بعد لانها هي التي اختارت الطلاق وقال الترمذي وعطاء والنخاعي للمختلعات متعة وقال أصحاب الرأي للملاعنة متعة قال ابن القاسم ولا متعة في نكاح مفسوخ وقال ابن المواز ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقب مثل ملك أحد الزوجين صاحبه قال ابن القاسم وأصل ذلك قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف فكان هذا الحكم مختصا بالطلاق دون الفسر وروى ابن وهب عن مالك ان المخيرة لها المتعة بخلاف الامة فاعطق تحت العبد فتختار هي نفسها فهذه لا متعة لها واما الحرة تخير أو تملك أو يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها في ذلك كله فلها المتعة لأن الزوج سبب للفراق المسألة الثامنه يا إخواني قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها وقد اختلف الناس في هذا فقال ابن عمر أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها وقال ابن عباس أرفع المتعة خادم ثم تسوة ثم نفقه. وقال عطاء أوسطها الدرع والخمار والملحفة قال أبو حنيفة ذلك أدناها وقال ابن محيريز على صاحب الديوان ثلاثة دنانير وعلى العبد المتعة وقال الحسن يمتع كل بقدره هذا بخادم وهذا بأسواب وهذا بثوب وهذا بنفقه وكذلك يقول مالك بن أنس وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها ولا حددها وإنما قال تعالى على الموسى قدره وعلى المقتر قدره ومتع الحسن بن علي بأشرين ألفا وزقاق من عسل ومتع شريح بخمسمائة درهم وقد قيل إن حالة المرأة معتبرة أيضا قاله بعض الشافعية والله تعالى أعلى وأعلى سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله في بداية هذا الدرس يا عم أورد الإمام قول ابن مسعود عندما سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العده ولها الميراث. نعم يا ولدي فما الذي يقصده ابن مسعود رضي الله عنه يا عم من قوله لها مثل صداق نسائها صداق المثل يا بني هو صداق الذي فاستحقه المرأة مثل مهر من يماثرها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة وكل ما يختلف لأجله الصداق كوجود الولد أو عدم وجوده أو ولكن يا ولدي لقد طالت جلستنا اليوم قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم